بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن يرمنون وانك لعلى خلق عظيم فسطبصر ويبصر بايكم المفتون دين. فلا تطع المكذبين. ودوا تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حل معتب النافين عتل بعد ذلك زنيم أم كان ذا مال وبنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال ساقير الأولين انسمه على الخرط ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذا قسموا اذا قسموا ليصرمنها مصبيحين ولا يستثنون طفق عليها طق جاؤوا من امون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان نغدو على حوزكم ان كنتم صارمين فان طرقوهم يتخاقتن لما اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا قال سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تَقَبَّلَ رَبُّنَا تَوْبَتَنَا إِنَّهُ كَذَلِكَ العد وَلاذاَامُ ال خِرَةِ يَكبَ لَ كانَانوا يَعلَ إِ للِمُتَّقينَ إِ دَ رَبٍّ جََّات النع أَفََجَال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 تلغم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكعب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي دَابِتِين أَم تَسْأَلُونَ أَجْرًا فَهُوَ مِنَ النَّغَمِ مُسْقَلُون أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلاَ أَن تَدَاوَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ فاجتباه ربه فجاله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الركر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر